ونراه طريبة يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالله ولا يسأل حميم حميما يبصر لهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ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 إذا مسَّوا الشَّرَّ جزوعاً وإذا مسَّوا الخيرَ ملوعاً إلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذينَ هم عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذينَ فِي أموالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ الْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجش حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فهلاء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 على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخرضوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة